لنفتح بهذا وننتقل الى ما وفقنا عليه من شرح هذا الكتاب ونحن الآن مع الدرس الخامس من دروس شرح لغه الاعتقاد نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص في الاقوال والاعمال يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن السنة وقد بدأ بذكر صفات الله سبحانه وتعالى الثابته في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة من السماء الدنيا وقد سبق الحديث عن في الدرس الماضي ثم قال وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوه ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى يعجب رشاد هذا الشاب على قوته ونشاطه وقوة رغباته وشهواته المتعددة لا تكون له حقوة أي لا يكون له ذنب ولا يرتكب كبيرة ولا يرتكب معصورة يعجب ربنا سبحانه وتعالى من هذا وهذه الصفة لله سبحانه وتعالى هي كما يليق بجلاله وعظمته لكن هذا الحديث بحد ذاته تكلم فيه العلماء فهو حديث رواه الامام احمد بن مسند وغيره لكنه, لكنه ضعيف وإن الله بعض العلماء كالسخاوي في كتابه الوصاف بالحسنى ولكن يغني عنه دليلان احدهما في كتاب الله تعالى والثاني في صحيح البخاري فأما الذي في كتاب الله تعالى فقول الله تبارك وتعالى بل عَجِبْتُوا ويسخرون. على قراءة ضم التاه بل عَجِبْتُوا ويسخرون وهذه قراءة سبعية قراءة صحيحة وقرأ بها حمزة وخلف والكسائد ومن ثم فإنها قراءة صحيحة حي أنه يجوز قراءة بها وكذلك أيضا ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة الصحابي الذي اطعم هو وزوجه أولاده ضيفهم في الليل حين استضافوه وليس معهم من الطعام ما يكفي فأطفعوا السراج وأوهمه أنهم يأكلون وتركوا الضيف يأكل حتى شبع فلما اصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصحابي لقد عجب ربك وفي روايه ضحك ربك من عملكما الليلة من عملكما البارح فقوله عجب نأخذ منه ومن الايه ومن غيرها من الاحاديث اثبات هذه الصفه لله سبحانه وتعالى التي هي صفه العجب والعجب والتعجب أحنانا ينشأ من الجهد مثل كون يعجب من فنعة أو من قوه معينه لطالة أو شخص فيعجب من ذلك يكون العجب لامر آخر وهو كون هذا الشيء جاء على صفه غير معروفة وغير متوقعة وإن كان الإنسان لا يجهل وبالنسبة لله سبحانه وتعالى نثبت له هذه الصفة كما يليق بجلاله وعظمته ولا تقاس بصفة المخلوقين وليس عجبه كعجب المخلوقين عجب المخلوقين قد ينشى أحيانا من جهل وأحيانا من قلة فهم لهذه القضية لكن عجب ربنا سبحانه وتعالى هو من تليق بجلاله وعظمته لا يترتب عليها جهد ولا يترتب عليها عدم إدراك ومعرفة بهذا المتعجبين بل هي صفة تليق بجلاله وعظمه كما في الحديث صحابيان أطعم ضيثهما وتركا نفسيهما والله سبحانه وتعالى عليم بهم مطلع عليهم ومع ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عجب ربك من صمعيك الله البارح وفي رواية ضحكة ربك من صمعكما البارحه فعجبه سبحانه وتعالى ليس ناشئا عن جهد وانما هو عجب يليق بجلاله وعظمته وهذه الصفه نثبتها لله سبحانه وتعالى غيرها من الصفات ولا يلهم منها مشابهة المخلوقين كذلك أيضا قوله ابن قدامه وقوله يضحف الله إلى رجولين قتل احدهما الاخر ثم يدخلان الجنه طبعا فسر هذا في الحديث بأن احدهما مسلم والاخر كافر فيقتل الكافر المسلم ثم ان الكافر يتوب الى الله تعالى ويدخل في الايمان والاسلام ويحسن عمله فيدخلان الجنه القاتل والمقلوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين قتل احدهما الاخر ثم يدخلان الجنه وصفه الضحك يثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته وليس ضحكه كضحك المخلوقين فلا نشفه ولا نتعود ولا نخيف وإنما نثبت له هذه الصفة لأن الذي أخبرنا بها وأثبتها له هو أعلم الناس بربها سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه الصفة يقال فيها مثل ما يقال في صفة السامة أو في صفة القدرة أو في صفة العلم أو غير ذلك نثبتها لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى فهذا وما اشبهه مما صح سنده وعدلت رواته وهذا ايضا مهم جدا مما صح سنده وعدلت رواته اي اننا لا نثبت هذه الاحاديث لا نثبت الصفات من هذه الاحاديث الا اذا كانت هذه الاحاديث ثابتة بطرق فحيشة. رواسها عدود ثقاف ليس فيها انتطاع ليس فيها شذوذ ليس فيها علل وإنه هي رواية صحيحه ثابتة وعدلت رواسها ثم قال نؤمن به وهذا ما هو بالسرط الصالح ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة لا نرده كما رده بعض الذين يردون أخبار الاحاديث ويقولون لا نقبلها في بال العقل وكذلك أيضا جشتس أن يجحد هذا مع أنه تبث بطرق صحيشة وكذلك أيضا قال ولا نتأولهم بتأويل يخالف ظاهر فهو رد على من يرد السنه كما أنه رد على من يقبل السنه لكنه يتأول لأن بعض أهل الكلام وبعض المؤولة يقبل الصمد ويقول لا نرد هذا الحديث بل نثبته لأنه وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه يتأول هذا الحديث اذا ورد في صفة المصفات الله سبحانه وتعالى فهو لا يرده ردا مجملا او ردا كاملا وإنما يرده ردا معينا بمعنى انه يتاوله ذلك التاويل الذي يؤدي إلى نقض ما دل عليه من معنى وما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اخبرنا بهذا الحديث وامثاله ثم قال بعد الرد على اهل التاويل ولا نشبهه لصفات المخلوقين ولا نشبهه بصفات المخلوقين وهذا منهج جسد الصالح رحمه الله تعالى يثبتون الصفة ولا يشبهون الله سبحانه وتعالى بصفة أو يشبهونه بصفات المخلوقين فيقولون إن صفة الله تعالى كصفة كذا أو كذا من المخلوقات ولا بثبات المشبثين أي علامات المشبثين والمشبثون هم المخلوقون سواء كان بشرا او ملائكة او مجوما او شجارة او غير ذلك اهل السنة والجماعة لا يشفهون الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك قال ونعلم ان الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير نعم فلا شبيه له سبحانه وتعالى ولا نظير له ولا مثيل ولا نذر ولهذا قال سبحانه وتعالى كما استشهد هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنفع لله المثل وأثبت لله الصفات مستشهدا بصفة أو باسمه تبارك وتعالى السميع البصير وهما دالنا على صفة السمع وصفة البصر لله سبحانه وتعالى وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى وقد سبق بيان ذلك. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى قال وكل ما تخيل في الذهب أو خطر بالذات فإن الله تعالى بخلاء. وهذا لكم التكليف أي أن البشر لا يستطيعون أن يكيفوا ذاته ولا صفاته ولهذا فكل ما خطر أو توهمه الإنسان من صفات من صفات الله سبحانه وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا شك هو بخلاف ذلك لأن الله تعالى لا يعلم ذاته إلا هو ولا يعلم صفاته الحقيقة صفاته إنه سبحانه وتعالى فأهل الصنة والجماعة لا وما ومهما بلغت خيالات الإنسان ليثبت لله سبحانه وتعالى قريبا من صفة من صفاته فإن الإنسان لا يستطيع بل الله سبحانه وتعالى أعظم واجل مما خطر بالذات بل هو تبارك وتعالى على خلاف ما خطر بذلك وهذا منهج عن السنه والجماعة ويقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن ذلك قوله تعالى الرحمن على العرش الضمار في قوله هو من ذلك عائد إلى ما سبق قبل قليل وخاصة قوله وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه لماذا؟ لأن صفه الاختوار لله سبحانه وتعالى التي دل عليها قوله تعالى الرحمن على العرش استوى وآيات أخرى كثيرة هذه الصفه قد يخطر ببال الإنسان أن استواء الله على العرش كاستواء المخلوق، أو أن الله محتاج إلى العرش كاستواء كاشتياج او أو كاختياج الملك أمن ذلك إلى سرير المسجد فقال هنا ومن ذلك أي ومن ذلك الذي نثبته لله ولا يكون شبيها بصفات المخلطين ولا نتخيل ولا نتوهم هذه الصفة بأي خيال أو بأي توهم لأن الله بخلاف ذلك صفة الاستواء لله سبحانه وتعالى التي دل عليها قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وصفة الاستواء لله سبحانه وتعالى دلت عليها ايات كثيرة جدا ولهذا ورد في سبعه مواضع من القران الكريم اثبات سته الاستواء على العرش وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش في سوره الاعراف وفي سوره طه وفي سوره الحديث وفي غيرها ذكر الله سبحانه وتعالى استواءه على العرش واهل السنه والجماعه يثبتون لله فدارك وتعالى صفة الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته وهي دادة على علوه تبارك وتعالى ولهذا فسر السلف رحمه الله تعالى الاستواء فسروه بقوله ان معنى استوى أي علا وارتفع واستقر وصعد وهذه الصفات أو هذه الصفة التي هي صفة دالة على هذه المحل فإن الله تبارك وتعالى عال على خلقه فهي دالة على صفه العلو لله سبحانه وتعالى كما سيأتي بعد قليل. كذلك ايضا صفه الاستواء دالة على أن الله سبحانه وتعالى مقصصا بالصفات الفعلية أي أنه سبحانه وتعالى مستو على العرش كما يليق بجلاله وعظمته وأن استواءه تبارك وتعالى من صفات فعله ولهذا فإن استواءه بعد خلق السماوات وبعد خلق العرش ولهذا عبر عنها بقوله ثم استوى على العرش وكلمة ثم تدل على التخير فإن الله سبحانه وتعالى ليس مستويا على العرش في الأزل وإن مستوى على العرش بعد خلق العرش وبعد خلق السماوات ومن هذا قال وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم مستوى على العرش وهذا الإثبات لهذه الصفه هو إثبات من غير تكييف ومن غير تنفيذ ومن غير تشريف ومن غير تعطي وإنما هو بأذى ذات الاستواء كما يليق بجلاله وعظمته المخالفون لأهل السنة والجماعة حرفوا وأولوا فقالوا صفة الاستواء يلزم منها مشابهة الله للمخلوقين فيلزم منها أن يكون الله سبحانه وتعالى شبيفا بالمخلوق إذا جلس على كرسي او حلالك طيب وما معنى قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العصر قالوا استوى بمعنى استولى استوى بمعنى استولى وهل في اللغة العربية استوى بمعنى استولى في اللغة العربية استوى بمعنى صعد؟ استوى بمعنى اشتد ولما بلغ اشده واستوى اي اكتمل شبابه لكن ليس في اللغه العربيه استوى بمعنى استوى فلما ضاقت بالمتكلمين المضايق سمعوا ويقول بعض العلماء انهم اخترعوا بيتا من الشعر هذا البيت قالوا ان الشاعر قال فيه قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم العراق وقالوا ان بشر هذا ملك العراق اذن معنى قولي قد استوى بشر على العراق اي انه ملك ملك العراق فياتي باستواء بمعنى وهذا التأويل الذي تأولون هو تأويل عجيب. فإذا كان نص الاستواء أي استواء الله على العرش ورد في القرآن العظيم في سبعة المراب فلماذا لم يأتي موضع واضح يبين فيه المراد فيأتي بمعنستوى استواء فأخمه النقطة إذا كنت من مستوى بمعنى استولى يأتي أشياء نقول ورد في القران اثبات الصفه الاستوى لله في سبعه مواضع فلماذا لم يأتي موضع واحد فيها استوى بمعنى استولى بهذا اللغه ثم نقول ايضا ثانيا ان تاويلك مستوى بمعنى استولى هو تاويل بعيد ومخالف لما تقتضيه اللغه العرب لأنه الأميرة للغة العربية هذا اللفظ بهذا أما بيت الشعر الذي استشهدت به فمن قاله وأين يوجد وإلى أي عربي من لو فتشت نقول لو فتشت عن أولا لقال يقيل ويقال ونقل هذا البيت أول واحد فنقله من بعد حتى ولو قاله احد العرب أو احد الشعر فانه لا حجه بقول شاعر في مقابل اذله كثيرة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم نقول ثالثا ان قولكم استوى بمعنى استولى لا يصش في سياقه الايه لانه لا يقال استولى إلا إذا كان هناك مغالب لهذا الإنسان استوى بشرا على العراق يعني استولى على العراق إذن قبله قبله حاكم آخر فغلبه واستوى على العراق واستولى على العراق طيب قول الله تعالى ثم استوى على عرش يعني استولى على العرش العرش كان قبل ذلك مملوكا بغيره ثم إن الله ملكه هل يمكن أن يقول هذا احد طبعا لا يمكن أن يقول هذا احد فقوله تعالى ثم استوى على العرش لو قيل ان المعنى ثم استولى لأدى ذلك إلى أن يكون هناك مغالب لله سبحانه وتعالى فغلبه الله وتعالى وتقدس واستولى على هذا العرش فوقت إلى العرش مخلوق معين أو العرش هو الملك كما يدعي هؤلاء اذن لهذه الامور ولغيرها وقد فصلها العلماء ومنهم شيخ الاستاذ المفهوميه في الفتاوى نقض هذا التاويل من اكثر من عشره اوجه لهذه الاوجه ولغيره يتبين ان تاويل هؤلاء استوى بمعنى استولى انما هو تاويل باطل وزياده زياده ولهذا شبهها بعض العلماء بزياده بني اسرائيل من اليهود حين قال الله لهم ادخلوا الباب سجداً وقولوا شطه فدخلوا الباب على قفاهم الله امرهم ان يدخلوا ساجدين اي راكعين وأن يقولوا شطه اي شطه عنا خطايانه فعكس هؤلاء اليهود الامر الالهي فدخلوا على إستاهم من خلفهم دخلوا عليهم وهم يقولون شمطة شمطة في شهير فنوم اليهود زادوها في شكة ولا من المتكلمين زادوها في استوى فقال استوى بمعنى استولى وهذا يدل على أن المنبع قريب من بعضه نسأل الله السلام والعافية تحريف بالكتاب وتأويل له وبعد عما كان عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى والعرش المنكر في الآية هو بالنسبة لللغة العربية سرير الملك وفي الاختلاش هو عرش الله تبارك وتعالى وهو مخلوق عظيم جدا خلقه الله تبارك وتعالى وهو اعلى المخلوقات وهو سقفها وتحملها الملائكه كما قال الله تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله وكما قال تعالى عن يوم القيامه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه فهو عرش عظيم جدا اعظم من السماوات وما فيها من مجرات وهو اعلى المخلوقات وهو سقفها والله سبحانه وتعالى اخبرنا انه استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله وعظمته لا يلزم منه اي لازم من بعض لا يلزم ان الله محتاج الى هذا العرش ولا أنه اذا ابعد هذا العرش يسقط من عليه على الله عما يتوهمه أن يتوحدون علوا الكبير بل هو استواء يليق بجلاله وعظمته ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى اها من من السماء من هذه الايه وما بعدها من الادله بدا الشيخ يتحدث عن قضيه كبرى الا وهي قضيه اثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وهذه القضيه قضية اثبات العلوم لله سبحانه وتعالى هي من القضايا الكبار في العقيده الإسلامية ومن القضايا الكبار التي خاض فيها المتكلمون قديما وحيث وإن الإنسان لو يصيبه الشذن أشد الحزن حينما يرى كثيرا من الناس بل من المنتصبين للعلم ممن لم يدرس ويتفهم عقيده الصلف الصالح انه لا يقر بهذه الحقيقه الكبرى قضية اثبات علو الله سبحانه وتعالى فلقد ناجى المتكلمون منذ القرن الاول وإلى عصرنا الحاضر في هذه القضيه الكبرى قضية إثبات أن الله سبحانه وتعالى في جهة العلو في السماء أن الله في العلو وأنه فوق المخلوقات ولقد ذل على ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من ألف دليل أكثر من ألف دليل ذلت على أن الله سبحانه وتعالى في العلو وأنه في السماء ولكن وهذا حقيقة يدل على أهمية مدارسة منهج السلف الصالح وتربيه الامه عليه وتنشئتهم عليه ولكن عمل عن هذه الحقيقة ألوف معلّف من من ينتسب نعم منذ القرون الاولى وإلى عصرنا الحاضر نشأ فئام من من نهج منهج المتكلمين أو تأثر بهم إذا سألته هل تؤمن أن الله في السماء أو سألته بسؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيش نسلم شين سأل الجارية هل وقال لها اين الله قالت في السماء أقول إذا سألته أين الله أو إذا سألت هل تقر بأن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق خلطه بائن منهم قال نجل لا, لا يجوز أن تقول هذا إن ان قلت هذا أنت تشبه الله بخلقه أنت تجسم الله أنت تقول إن الله متحيز وكانه في مكان معين طيب وماذا تقول اختلفوا على قولين بعضهم يقول لا نقول الله في كل مكان الله في كل مكان هذا قول لبعض المفتيين قول آخر فلسفي عجيب يقول نقول الله لا داخل العالم ولا خارجه لا داخل العالم ولا خارج والأول يقول يقول ان الله في كل مكان واهل السنه والجماعه وعلى راسهم سيد الاولين والاخرين محمد صلى الله عليه وسلم وصحبته من بعده والساورون على منهجه يقولون ان الله في السماء إن الله تبارك وتعالى دائم من خلقه في السماء فوق العالم على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمه ايها الاخوه في الله ان هذه القضيه الكبرى تكاد تكون من المعلوم من الدين بالضروره لان من قرأ كتاب الله من اوله الى اخره ومن اطلع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكاد يخدم منها آية أو صفحه من القرآن العظيم إلا وفيها الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى في السماء وأنه في وهذه القضية قضية كبرى وقضية مهمة جدا يلي فيها بين من ينهج منهج السلة الصالح ومن ينهج نهجه من خالفه من المتكلمين الأدلة صريحة في ذلك ونحن هنا سنعرض لما ذكر الشيخ من ادله أم الاتفاق فاء الأدلة اليها إليها في الكتب التي ولم في هذا الموضوع بالذات الكتب التي خصصت لهذه القضيه ومنها كتاب العلوم لشيخنا الذي نشرح كتابه ابن قدامه فان له كتابا مطبوعا اسمه العلوم ومنها شيخ الاسلام الامام الذهبي رحمه الله تعالى فان له كتابا اسمه العلوم وقد اختصره الشيخ الامام أحمد ناصر الدين الألباني اختصره في كتاب عظيم سماه مختصر العلوم وخرج أحاديثه جزاه الله خيرا وعذابه وغيرها من الكتب ولكن ولا يكاد يخلو كتاب من كتب السنة ومن كتب الحديث إلا وفيه تقرير للعذلة الداله على أن الله سبحانه وتعالى في العلوم ولم يقتصر الدليل على ذلك بل دل على ذلك الفطرة فإن الله فطر عباده فطر عباده جميعا حتى ذلك الذي يقول إن الله في كل مكان فطر عباده جميعا على أن الله سبحانه وتعالى ولهذا كان من المواقف السلف رحمه الله تعالى العملية شيء من هذا فأحد ألمية السلف دخل على أحد الأشائر وهو يلقي درسه على المنبر يقرر فيه عقيدته الأشعرية ومما قرره إنكار أن الله يبقى فكان هذا الشيء يتكلم ويلقي درسه أمام الناس ويقول إن الله كان ولا عرش ولا فماوات وهو الآن على ما كان عليه ويقرر نفس العلو عن الله سبحانه فقال له هذا الشيخ واسمه أنها مبادئ قال له يا إمام يخاطبه أمام الناس يا امام دعنا من أقواله دعنا من هذه الأدلة ما هذه الحاجه التي يجدها كل واحد منا ما اراد ربه قط الا ورفع بصره الى السماء اجب عنها اجب عن هذه القضيه الفطريه قال فنزل الامام الجويد وهو الذي كان يقول ذلك نزل من المنظر وهو يقول حيراً الهمذان حيراً الهمذان حيراً الهمذان وجلس بين أصحابه يبكي بكاء شديد ومعلوم أنه في آخر أمره رجع رجع وأبطل تأويل الاستواء الاستيار أبطل وبيّن أنه يجب إثبات هذه الصفات على تصفيل في مذهبه رجل الله لكن المهم المهم جدا هو كيف أن السبرة أن فطر الله سبحانه وتعالى لعبادة عليه دالة يقين على أن الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى ولهذا يذكر شيخ الإسلام تيميه موقفا آخر يقول جاءني أحد مشايخ هؤلاء من من علو الله سبحانه وتعالى، وغالب من حاوره شيخ الإسلام في وقت يوم من الأشعريين يقول فجاءني شجعه وتعملت أن أنشغل عنه قليلاً لقُل فَأَنْتَ كلمني في هذه الحادث فتشاغل عنه يقول فلم انتظر قليلا من يقول يقول لدادي ان مشمش وهو يرفع ظفره الى السماء ويظهر ظفره ويقول يقول فنظرت اليه وقلت له ما رفض يقول فاعتذر منه وكان سببا في توبته ورجوعه عنه لأنه في, في لحظة في لحظة غفل منه وهو الذي يقر أن الله ليس في مكان في كل مكان لا داخل العالم لا خارجه لا آخره لكن في لحظة غفل منه وجد نفسه فطريا يرفع بصره إلى السماء متوسلا مستغيبا بالله سبحانه فدليل الفطر دل على هذا وكذلك أيضا دليل العقل دل على هذا وإن شئتم بينا لكم دليل العقل لكن بعد أن نقف مع الأدلة التي أوردها الشيخ هون فأول دليل ذكره طبعا الدليل السابق وهو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى هو من ادله العزل من ادله علو الله تعالى ايات الحل. الدليل الثاني قال وقوله تعالى آمنتم من في السماء ومن في السماء لا يقول عاقل إن فيه هنا برطية وأن الله داخل في السماء لأن القول بأن الله داخل في السماء يلزم منه أن السماء فوقه وأنها اكبر منه وأنها نشيطة به وهذا لا يقول به الإنسان إذن ما معنى قوله تعالى في السماء السماء هنا قد يقصد بها العلو قد يقصد بها العلو. وليس مجرد السماء التي هنا شاهدها وهو السماء الدنيا أو ما فوقها فقوله أأمنتم من في السماء اي أأمنتم من في العلو السماء لمطلق العلو هذا مستخدم كثيرا هذا مستخدم كثيرا فتقول طار الطائرة في السماء حلقت الطائرة في السماء وأنت تقصد ذلك هل تقصد أنها دخلت داخل السماء أن تقصد أنها في العلو تقصد أنها أنها في العلو وهذا واضح إذن قوله هأمنها من السماء السماء المقصود بها العلو ويجوز أن نكون في بمعنى علي. فقوله أعملتم من في السماء أي من على السماء وهل تكون في, في اللغة العربية واربة بمعنى على أولاد يقول الله تعالى عن فرعون لما أراد أن نصلب السحرة المؤمنين قال ولأصلدنكم في جنوح النخل وطبعا هو لم يضعهم داخل الجذع جذع النخل وإنما سيرقب هذه النخلة ويصلبهم ويصلبهم عليها وهذا واضح الحمد لله ثم يقول الشيخ وقول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء فقدس السماء هذا الحديث رواه ابو داود والامام احمد وغيره لكن متكلم فيه العلماء قالوا ان فيه راوي قالوا له زياده الانصاري قالوا هذا الراوي متكلم فيه ومن ثم فنحن حينما نتحدث عن مثل هذا الحديث نقول هذا الحديث ضعيف وليس هو الدليل لوحده حتى يأتي قائل ويقول إنكم تحتجون بالاحاديث الضعيف وهنا قد وقفت لا بد من يعاني ألا وهي أن مثل هذا الموقف الذي مر معنا الان وهو أن استشهد بحديث تكلم عنه العلماء وقالوا وعيدا قد يدخل منه بعض المخالفين بان السنه ويقول ان كثيرا من كتب السنه التي ترمي بالاساليب يذكرون احاديث صحيحه ويذكرون احيانا احاديث ضعيفه فكيف تذكر هذه الاحاديث في باب وكيف يتساهل فيها والجواب عن ذلك من وجوه من كبير الله الوجه الاول ان هؤلاء العلماء لم يثبتوا هذه الصفه او تلك من حديث ضعيف لوحده وانما يثبتونه من الاحاديث الصحيحه اولا فما اوردوه من حديث ضعيف ان تقوى فبها وان لم يتقوى فان الصفه المقصوده ثابته بأن الدليل الصحيح دل عليها هذا هو الوجه الاول كما هنا ليس اثبات العلو الله سبحانه وتعالى مقتصرا على هذا الحديث الذي معنا وانما فيه احاديث اخرى كثيره سيرد بعضها وكثير منها موجودة وعديدة جدا ذلوا لذلك من القرآن اكثر من ذلك لوجه الثاني نقول إن العلماء وإن أوردوا تلك الأحاديث وهي ضعيفة فإن فإنه يرينون هذه الأسلام وإراجها بالأثاني يجعل العهد على القارئ والمطلب لو جاء وقال نتبعد إراجها هذا حديث صحيصا وأثبتت نقول نتوبة تصحش فيها لكن إذا أورده بالإسناء فهي فين إذن من أثند فقد أعذر لنفسه من أثند فقد أعذر لنفسه فإذا كانت إذن أمه كذلك فأنت انظر في هذا الحديث، نسال عنه العلماء إذا كنت لا تستطيع هل هذا الحديث بإخناته صحيح أو لا تستطيع ابحث عن ذلك لكن ما دام أورده لسكت عنه فقد جعل العهدث عن القارئ وعلى المحفظ ولهذا تجد بعض العلماء كالبخاري ومسلم. قال لك لا أنا ما أعلم في هذا الكتاب انما هو صحيح وفعلا ما أعرض الا ما هو صحيح لكن مثلا ابو داو أو الترمذي أو ابن ماجه أو لما محنة ما قال لك أنا ما أعرض إلا ما هو صحيح وإنما وإنما أورد الأحاذين وأحيانا عليها وعلق عليها وأحيانا سكت عنها ويعبده على من يكره ذلك كذلك أيضا كتب الصنة كالصنة ابن ابي أو او الالكاعي أو او الزهفة أو غير ذلك هذه الكتب وإن ولدت فيها رواية ضحيفة إلا أنهم أوردوها بالأثاني فالعثلة على القائد هنا. هذا هو الجواب الثاني الثالث أن إيرادها وإن كانت من طرق أحيانا رئيسة إلا أنه فيه فائدة كبرى هذه ما فائدة ما هي ان هذه الرواية قد تتقوى بغيرها وقد تقوى غيرها فاحيانا تكون هذه الرواية ضعيفه لكن في كتاب آخر من كتب السنه أو من كتب الحديث تجد نفس هذا الحديث ورد من طريق آخر فإذا جمعنا ذلك الطريق إلى هذا الطريق تبين تبين منه أنه حديث ثابت فقد يكون هذا الحديث من طريقه فيه رجل ضحيث فيتبين في اللواية في الأخرى أنه من طريق آخر عن غير هذا الرابط ضحيث فليتقوى وكثيرا من الحديث إذا جمعت طريقها وفحصها أي فحصها العالم المشرير في مصطلح الحديث يتبين له أنها ترتفع وتتقوى الى إلى درجة الحسم تصل أحيانا إلى درجة الصحيح إذن مراد هذه الأحاديث هي فائدة ونكتب بهذه أجورة قوله ربنا الله الذي في الصماة تقدس سمك هذا كما اشرنا قبل قليل وان كان ضعيفا الا انه يواكب الاحاديث الداله على ان الله سبحانه وتعالى في الصمت قوله الذي في السماء أي في العلوم تقدس اسمك اي تنزه اسمك يا اله الاحد ثم يطلب من وقال للجاريه اين الله قالت في السماء قال احققها فإنها مظلمه رواه مالك بن جزى الله فضيلة الشيخ خير الجدال ونفعنا وإياكم بما سمعنا يعلم اللقاء مع الشريف الثاني أيها اللقاء لمنجد الدهر في تفكيلات التقوى. فإن رغم هذا الشريف هو أحد عشر وأربعة محطم.